السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من جل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدتنا جالس التعليم فعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد هذا الدرس الخالح والثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنة التالي وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب أعلام سنة المنشورة في علامه حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى ويليه الدرس الثامن والعشرون من الكتاب السادس وهو قرة العين لعلامة محمد بن محمد الحطاب. أبو عين رحمه الله تعالى، وقد انتهى من البيان في الفضائل الأول إلى قول المصنف ما دليل المرتبة الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال ما دليل المرتبة الثالثة؟ وهو الإيمان بالمشيئة جواب قال الله تعالى وما تشاءون إلا ان يشاء الله وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله وقال تعالى من يشاء الله يضلل هو من يجعله على صراط مستقيم وقال تعالى ولو شاء الله يجعلكم امه واحده وقال تعالى ولو شاء الله مقتتلوا وقال تعالى ولو يشاء الله لن تصر ميهم وقال تعالى فعال لما يريد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 وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي ان الله تعالى قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله وحده وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله اياه وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا في الدين وقال صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى رحمه امه قبض نبيها قبلها وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يخصى لا يزال القول موصولا ببيان أدلة مراتب القدر فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيما سبق أن مراتب القدر أربع أولها مرتبة العلم وثانيها مرتبة الكتابة وتارثها مرتبة المشيئة ورابعها مرتبة الخلق وفرغ فيما سلف من ذكر أدلة المرتبتين الأوليين ثم ذكر هنا سؤالا يطوب فيه بياناً دليل المرتبة التالتة وهو الإيمان بالمشيئة فقال ما دليل المرتبة التالتة ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقة المشيئة المرادة هنا استغناءاً بكونها متقرره عند الاخذ كلامه لكن المناسب في مقامات التعليم البيان فكان حقيقا به ان يبين ان المشيئه المراده هنا هي المشيئه الالهيه والمراد بالمشيئه الالهيه اراده الله واختياره فان من صفات الله سبحانه وتعالى مشيئته وذكر رحمه الله تعالى دلائل ذلك من القران والسنه فنظم جمله من الادله من القران والحديث فمن ذلك قوله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله وقوله تعالى في الايه الاخرى قوله تعالى الا ان يشاء الله الى تمام الايات وفي احداهن ولعلها سابعتهن قوله تعالى فعال لما يريد والتصريح بالفعل متعلقا بالاراده دالا على مشيئة الله عز وجل فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يريد لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ثم أورد في ذلك قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء وما شاءه عز وجل قال له كن فيكون وبهاتين الآيتين يعلم أن, أن المفعولات تكون بعد قوله سبحانه وتعالى كن لا في أثنائه فالجاري على لسان بعض الناس من قولهم يا من أمره بين الكاف والنون غلق بمخالفته الايه القرانيه فان امر الله عز وجل بعد الكاف والنون فإذا قال لشيء كن فانه يكون ثم اورد قول الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا واستدل المصنف رحمه الله تعالى بجمله من الاحاديث الصحيحه في الصحيحين وغيرهما وكل أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في آخرها وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى وتصريحه بذكر الإرادة في آخر كلامه إعلام بأن الآيات والأحاديث الواردة في إثبات إرادة الله عز وجل متضمنة إثبات مشيئته لان مشيئه الله سبحانه وتعالى هي بعض ارادته فان الله عز وجل له ارادتان الاولى اراده قدريه كونيه خلقيه وتسمى المشيئه والاخر اراده شرعيه دينية أمرية، ولا تسمى مشيئة، فاسم الإرادة على معنى المشيئة يختص بالإرادة الكونية فقط، أما الإرادة الشرعية فلا تسمى مشيئة، والفرق بين هذين النوعين من وجهين، الأول. أن ما كان مندرجا في الإرادة الكونية فلا بد من تحقق وقوعه فالمراد كونا واقع لا محالة بخلاف المراد شرعا فقد يقع وقد لا يقع وتانيهما ان الاراده الكونيه ان الاراده الشرعيه تتعلق بمحاب الله ومراضيه بخلاف الكونيه فما كان مرادا شرعا فهو محبوب لله واما ما كان مرادا كونا فقد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا له سبحانه وتعالى وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل الاشاره الى هذين النوعين وهذه المساله مزلة اقدام ومظله افهام تنازعتها الطوائف متقابله فان القدريه من المعتزله اثبتوا الإرادة الشرعية فقط وقابلتهم الجبرية فأثبتت الإرادة الكونية فقط فغلطت كل طائفة فيما تركت من حقيقة إرادة ربنا سبحانه وتعالى ونشأ من غلطهما في الإرادة غلطهما في الخول في القدر وهذا الله عز وجل اهل السنه والحديث والاثر فاثبت الارادتين لله عز وجل كلا بمعناه وببيان متعلقه المذكور سابقا نعم السلام عليكم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 وانه لو شاء لم يكن ذلك فانه لا يكون في موته ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه جواب يعلم ان الاراده في النصوص جاءت على معنيين اراده كونيه قدريه هي المشيئة ولا ملازمه بينها وبين المحبه والرضا بل يدخل فيها الكفر والايمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده وهذه الإرادة ليس لي احد الخروج منها ولا محض عنها كطونه تعالى فمن يريد ضد ضد ما النسخه اخضر وضد يعني كأن الشيخ ذكر مثلا الكفر والعصيان والمكروه وضده اما يذكر متقابلات ثم يقول وضده لا محل لها. ثم ان نشر الكتاب جعلها بين معقوفتين ولم يشر الى هذه النسخه من زياده نسخه خطيه او لاستقامه المعنى احد عند النسخه القديمه نحن غلطنا ان لم نعتمد النسخه القديمه اغتررنا بأن هذه منشوره باخره وناسرها اعتمد على نسخة قديمة للشيخ والمعتمد من تصانيف العلامة حافظ الحكمي ما طبع في حياته تحت الصحيح قلمه وبعضه ومنه هذا الكتاب موجود في مجموع مؤلفات حافظ الحكمي طبع قديما وصورته مكتبة بن كيمية فإذا وجدتموه فخذوه المعتمد لأن هذه النسخة في مواضع فيها أشياء غامضة منها هذا المحل الذي لا يستقيم بجتلات إحناه أحسن الله عليكم كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم الآيات وغيرها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 وهاج الاراده لا يحصل اتباعها الا لمن سبقت له بذلك الاراده الكونيه فتجتمع الاراده الكونيه والشرعيه في حق المؤمن الطائع وتنفرد الكونيه في حق الفاجر العاصي فالله سبحانه دعا عباده عامه الى مرضاته وهدى لاجابته, وهدى لإجابته من شاء منهم كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعمم سبحانه الدعوة وخص الهدايه بما بمن شاء إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن ابتدى ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالمشيئة سأل فيه عن وجود المتقابلات من محبة الله للمحسنين والمتقين والصابرين وللله عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدم محبته الكافرين ولا الظالمين وأنه لا يضار عباده الكفر ولا يحب الفساد مع كوني كل ذلك بمشيئة الله وإرادته فإنه سبحانه وتعالى لو شاء لم يكن ذلك الكفر ولا الظلم ولا البطر فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى فأشكل ما جرى من هذه الحال المذكوره على بعض الناس الذين قالوا كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه فإذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الظلم ولا أنواع الفواحش والمبقات فكيف يشاءها ويريدها سبحانه وتعالى ثم اجاب المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك بإحقاق الحق في بيان قسمه الاراده الالهيه وانها جاءت في نصوص الكتاب والسنه على نوعين احدهما اراده كونيه قدريه خلقيه حيث تتعلق بالخلق هي المشيئه فتسمى مشيئه ولا ملازمه بينها وبين المحبه والرضا فقد يكون في أقراضها ما يحبه الله ويضاف ومنها ما لا يحبه الله ولا يضاف يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والمرضي والمقض والمحبوب والمكروه وهذه الإرادة ليس لأحد خروج عنها ولا محيص عنها بل لا بد من تحقق وقوع المقدور فيها كقوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فاراده هذا واراده ذاك مع تقابلهما كلاهما من ارادته سبحانه وتعالى وهي الاراده الكونيه التي تسمى بالمشيئه ومثله قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا الايه وأما النوع الثاني فالإرادة الدينية الشرعية الأمرية أي التي تتعلق بالطلب فعلا وكفا وهي مفتصة بمراضي الله ومحابه فلا يأمر الله عز وجل فيها إلا بما يحبه ويرضاه وقد يتحقق وقوعها وربما تخلى فإن الله أراد من عباده الطاعة والإيمان واتباع الأنبياء ومنهم من يمتثل ذلك ومنهم من لا يكون كذلك وعلى مقتضاها أمر الله عباده ونهاه فقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي إرادة شرعية وقوله تعالى, وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وغيرها من الآيات وهذه الاراده لا يحصل اتباعها الا لمن سبقت له بذلك الاراده الكونيه لان الاراده الكونيه تتعلق بجميع المفعولات ولا بد من تحقق وقوعها فتندرج في ذلك الطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويريدها فمن اراد الله عز وجل له إرادة شرعية أن يكون مطيعا مفتديا فتلك الإرادة الشرعية مندلجة في إرادة الله عز وجل الكونية قال فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع فكونها كونية من جهة أن الله عز وجل شاءها وكونها شرعية من جهة كون الله عز وجل أحبها وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي فإن الفاجر العاصي أراد الله عز وجل ذلك منه كونا فجورا وعسيانا فهو مندرج في المشيئة الإلهية وليس مندرجا في الاراده الشرعية قال فالله سبحانه دعا عباده عامه إلى مراته وهدى لإجابته من شاء منهم كما قال تعالى والله يدعو إلى ذلك السلام إلى تمام ما ذكر فبين أن الله سبحانه وتعالى أراد من الخلق إرادة شرعية أن يعبدوه ويطيعوا أنبياءه وعمم الدعوة لهم وهداهم النجدين كما قال تعالى وهديناهم النجلين أي الطريقين طريق الشذي وطريق الخير فمنهم من يمتثل ذلك ويطيع ويؤمن بالله ويتبع الأنبياء فيكون مندرزاً في الإرادة الشرعيه لربنا سبحانه وتعالى نعم أسنى الله أليك سؤال ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق جواب قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها بجورها وتقواها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 ان الله يصنع كل صانع وصنعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنعته الله يصنع كل كل صانع وصنعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ااتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انك انت ولي وليها ومولاها وغير ذلك من الأحاديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا السؤال طلب الدليل على المرتبه الرابعه من مراتب الايمان بالقدر وهي مرتبه الخلق والمراد بالخلق الايجاد والتقدير من ربنا سبحانه وتعالى ثم نثر جمله من الايه والاحاديث الداله على ذلك كقوله تعالى الله خالق كل شيء وقوله تعالى هل من خالق خير الله الى اخر ما ذكر من الايات ثم اتبعها بحديث حذيفه رضي الله عنه عند البخاري في خلق افعال العباد واسناده صحيح ان الله يصنع كل صانع وصنعته فهو يخلق العبد ويخلق فعله واورد ايضا حديث زيد بن ارقم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها عند خير من زكاها انت وليها ومولاها فذلك دال على ان الذي يخلق التقوى ويزكي النفس هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق النفس فلا يكون شيء من المقدورات الا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى فما وجد في هذا الوجود من مقدر مصنوع فهو خلق الله سبحانه وتعالى وصنعه نعم الله عليكم. سؤال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك مع أن الله سبحانه خالق كل شيء جواب معنى ذلك أن افعال الله عز وجل كلها خير نحب من حيث اتصافي بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه فانه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة عدل يضع الأشياء مواضعها لائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى وما, في وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك وذلك بكسب. وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا كما قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وما, للظالم وما ظلمناهم ولكن كانوا ولكن كانوا الظالمين وقال تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون لما قرر المصنف رحمه الله تعالى عموم خلق الله عز وجل وان جميع المقادير لا تكون مبداه موجوده مقدره الا بفعله سبحانه وتعالى اورد اشكالا ينشأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديه ليس اليه مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء فقال تعالى والله خلقكم وما تعملون وما هنا إما أن تكون مصدرية فيكون المعنى وعملكم أو تكون موصولة فيكون المعنى والذي تعمل والاول ارجح وكلاهما دال على عموم خلق الله عز وجل كالايه الاولى والله الله خالق كل شيء فحينئذ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك مع ان كل المخلوقات خلق لله عز وجل واجاب المصنف عن ذلك تبع لغيره بالتفريق بين الفعل والمفعول فالفعل الوضاف إلى الله سبحانه وتعالى خير محض من جهة اتصافه سبحانه وتعالى به وصدور الفعل عنه فإن الأفعال الإلهية كلها على الكمال كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى قال ابن عباس الوصف الأعلى ومن جملة ذلك فعله سبحانه وتعالى فإنه يكون على أكمل الوجوب وأما بالنظر إلى المفعول وهو نفس المقدور فإن ما فيه من شر يكون باعتبار تعلقه بالعبد لما يلحقه من هلاك وشقاء بسببه فلو قدر مثلا ان رجلا امسى قليلا العين في فراشه فلما اصبح وجد دابته التي هي مركبه التي هي مركبه قد هلكت او كانت سياره فوجدها احترقت ففعل الاحتراق من حيث اضافته الى الله سبحانه وتعالى ليس فيه شر لأن أفعال الله عز وجل كلها على الحكمة والعدل فلم يجري هذا إلا لحكمة وبعدل من الله عز وجل وأما من جهة المفعول وهو المخلوق أي السيارة التي احترقت بالنظر إلى تعلقها بمالكها وهو العبد فإن ذلك شر له لذهاب بعض ماله عليه ولا يقع هذا الشر فيما يجري من المفعولات الا جزاء وفاقا لما اكتسبه الانسان كما قال الله عز وجل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم فكل المصائب والبلايا التي تجري على العبد مما كسبت يداه وجناه على نفسه فكان ما يلحقه من بلاء جزاء وفاقا على ما أجرته يداه وكسبه بنفسه والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ويعلن بهذا التقرير أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه أي ليس في شيء من أفعالك الإلهية شر ألبكة فكل أفعال الله عز وجل صادرة عن حكمة وعدل وما كان كذلك والشر بمنأ عنه وأما المفعول وهو المقدور باعتبار تعلقه بالمخلوق فإنه يكون شبرا عليه ومن دقائق الماقد في العلم عامه في اعتقادي خاصة تميز مناطق المسائل فإن تميز مناطق المسائل يتميز يتبين به الحق من الباطل والصواب من الخطا وإذا اختلطت هذه الماقد عن العبد وقع في الضلال أو الخطا النظر إلى رتبة المسألة ودرجتها كما سبق في تقابل القدرية والجبرية فالقدرية أثبت الإرادة الشرعية فقط والجبرية أثبت الإرادة الكونية لجهلهم بمناط المسألة ومأخذ هذه ومأخذ هذه وأن لكل مسألة موقعها وبلاء العلم من الإجمال وأكثر الغلط ينشا منه ومن القياس كما جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى فاذا غمضت عليك مساله تنظر الى مدركها وماخذها الذي علقت به في موارد الشرع من الادله ثم في كلام اهل العلم رحمه الله تعالى فانه يتبين لك بذلك الحق الصراح وعامه النظار من المتكلمين في العلم قديما وحديثا يكون نظرهم واحدا اما المحققون فانهم ينظرون بنظرين ولا ينظرون بنظر واحد والنظر الواحد هو الذي يجعل مصب فهمه وتفكره في المساله على جهه واحده واما صاحب النظرين فهو الذي ينظر الى جهتين فاكثر والتثنيه باعتباره تعدد النظر غالبا في المسائل الى نظرين فاذا ميز هذا النظر وذاك وقف على جليه الامر كهذه المساله التي فرق فيها بين الفعل والمفعول فوصل المرء الى الحق الحقيقي الذي يسلم به من الضلال والخطا فاجعل هذا اصلا لك في اخذ العلم وفهمه فإنك تنبل بذلك وتدرك وبهذا ارتفعت رتبه من اشير إليه من أهل العلم رحمهم الله تعالى غير أن كل ذلك دائر في مقام التوفيق من الله سبحانه وتعالى فإذا رزق العبد التوفيق من الله عز وجل أمده الله عز وجل بأسباب العلوم الخفيه وفتح له من موامد العلم وما ما يعزم علمه عن كثير من السابقين والمتأخرين لأن العلوم مينة الإلافية ومنح ربانيه وليس بمستكتر على المتأخر أن يتدخل الله عز وجل له ما لم يجعله للمتقدم لكن الشان في صحة القصد وإخلاص النية وسلامة المقصد وصحة الطريق فإنها إذا اجتمعت سلك الله عز وجل بالمرئ مركبا سهلا في العلم فبلغه مأمنه ومأموله منه والعلم يسير سهل على من فتح الله عز وجل له أبوابه وما ذلك إلا كخزانة مصمتة من حديد فإن تلك الخزانة يشق فتحها على من لم يكن معه مفتاحها وأما من معه مفتاحها فإنه يفتحها كأسهل ما يكون. وكذلك العلم من ضيع مفاتيحه لا يكون عنده شيء من العلم ولكن من هيأ الله عز وجل له مفتاح العلم فإن وصوله ودخله إليه ونبوغه فيه سهل ميسور ولكن هذه الخزانه بيد الله سبحانه وتعالى ومفتاحها بيد الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يكون من اعظم مواردك في طلبه العلم اقبالك على الله عز وجل في تصحيح نيتك فيه ودوام تضرعك ودعائك له سبحانه وتعالى فانك اذا كنت كذلك فإن الله عز وجل يفتح عليك فتوح الخلص من عباد نسال الله عز وجل ان يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين نعم الله عليكم. سؤال هل للعباد قدره ومشيئه على افعالهم المضافه اليهم جواب نعم للعباد قدرة, ول... قدره على اعمالهم ولهم مشيئه واراده وافعالهم تضاف اليهم حقيقه وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله إلا وسعهم وقد أثبت لهم ذلك من كتاب والسنة ووصفهم به ولكنهم لا يقدرون إلا على ما اقدرهم الله عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق فكما لم يوجد انفسهم لم يوجد افعالهم فقدرتهم ومشيئتهم وارادتهم وافعالهم تابعه لقدرته ومشيئته وارادته وفعله ان هو خالقهم وخالق قدرتهم وارادتهم ومشيئتهم وافعالهم وليس مشيئتهم وارادتهم وقدرتهم وافعالهم هي عين مشيئه الله وارادته وقدرته وافعاله كما تعالى, تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقه لله قائمة بهم، لائقه بهم، مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة، القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضافك, أضافك كل من الفعلين إلى من قام به فقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد فيضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة وهكذا جميع تصرف الله في عباده فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر ومن أضافه إلى الله كفر ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بما سبق من مرتبة المشيئة والخلق وهو هل للعباد قدره ومشيئه على افعالهم المضافه اليهم لان الله سبحانه وتعالى له المشيئة التامه وبيده الخلق الكامل فاورد المصنف سؤالا يترتب على فهمي تلك المقدمتين وهو إثبات كون العباد قدرة ومشيئة أم لا وأجاب عن ذلك بقوله نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة فهم يتخيرون من العمل ما يشاءون وأفعالهم تضاف اليهم حقيقة فهم الفاعلون لها وبحسبها كلفوا أي علق بهم الأمر والنه فإنا التكليف هو تعليق الامر والنهي بهم وليس معنى التكليف إلزام ما فيه مشقه فإن هذا معنى حادث لا يوجد في لسان العرب وإنما المعروف في لسان العرب ووقع الشرع على طريقته هو معنى التعلق ومنه سمي لما يكون على الوجه كلفا بتعلقه به فكذلك تسمى الاحكام الشرعيه تكليفا بهذا الاعتبار لكن لا تجعل تكاليف على معنى اراده المشقه وسبق بيان هذا باطول في مقام اخر ثم قال وعليها يسابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله الا أسعهم اي ما في قدرتهم وأثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ثم قال ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله ولا يشاءون إلا ان يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين فقدرة العبد ومشيئته وخلقه تابعة لإرادة الله ومشيئته وخلقه فكما أنهم لم يوجدوا انفسهم لم يوجدوا أفعالهم وقدراتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعه لقدره الله ومشيئته وإرادته وفعله ثم قال وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئه الله وإرادته وقدرته وأفعاله بل يضاف لله عز وجل ما له ويضاف للعبد ما له كما قال الله عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله فاضاف لنفسه مشيئة وأضاف للخلق مشيئة ثم قال رحمه الله تعالى بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم وضافة إليهم حقيقة أي أنهم الفاعلون لها حقيقة باختيار ومشيئة واختذار قال وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة فالله فاعل حقيقه والعبد منفعل حقيقه فالفعل مشترك بينهما لكن درجه الاشتراك مفترقه فتعلقها بالرب سبحانه وتعالى فعل وتعلقها للعبد العبد انفعال وهاتان الكلمتان الفعل والانفعال هي من المقولات العشر الفلسفيه التي جرت على لسان الفلاسفة قديما ثم درجت واستعملها العلماء في مقامات عدة للإضاح والبيان وإليها أشار السجاع في آخر نظمه في المقولات العشر اذا قال أن يفعل التأثير وأن ينفعل تأثر ما دام كل كملا وحاصل معناه أن الفعل هو تأثير الشيء في غيره أن الفعل هو تأثير الشيء في غيره وأن الانفعال هو تأثر شيء بغيره وأن الانفعال هو تأثر شيء بغيره فلو أوقد أحدكم نارا ثم جاء بإناء فيه ماء بارد ثم دبت الحرارة من الموقد الى الماء فان الايقاد وهو التسخين فعل وان التسخن ايش انفعال وان التسخن انفعال ومثله التبرد والتبريد فالاول فعل والثاني انفعال فالفعل تاثير الشيء في غيره والانفعال تاثر الشيء بغيره وعلى ذلك يكون معنى قوله فالله فاعل حقيقة يعني مؤثر والعبد منفعل حقيقة يعني متأثر ثم قال والله هاد حقيقة والعبد مهتدي حقيقة ولهذا اضاف كل من الفعلين الى من قام به فقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي فاضافه الهدايه الى الله حقيقه واضافه الاقتداء للعبد حقيقه فكما ليس الهادي هو عين المهتدي لأن الهادي هو الله والمفتري هو العبد فكذلك ليس الهدايه هي عين الافتداء بل الهدايه فعل الرب والافتداء فعل العبد وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة وهكذا جميع تصرف الله في عباده فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر لأنه جعل العبد خالقا لفعله وهذه مقولة المعتزلة ومن أضافه إلى الله كفر. فإذا أضاف الفعل والانفعال إلى الله ايضا كفر، لأن الله عز وجل لا يؤثر ولا ولا يتأثر. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق إلىهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة، لأن لله عز وجل ما يليق بجلاله وللعبد ما يناسب حاله. فاللائق بجلال الله عز وجل إثبات الافعال الكاملة واللائق بحال العبد إثبات الانفعالات الظاهرة فالعبد يظهر عليه انفعال بتقدير الله عز وجل هداية أو ضلالا قوة أو ضعفا صحة أو سقما شبابا أو هرما فكل هذه انفعالات لفعل الله سبحانه وتعالى أحسن الله منكم سؤال ما جواب من قال اليس ممكنا في قدره الله ان يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا جواب بلى هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم امه واحده الايه وقال تعالى ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا غيرها من الايات ولكن هذا الذي فعله بهم وهو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته فقول قائل لمكان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لمكان من أسمائه الطار والنافع والمعطي والمانع والخافض والرابع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك إذ أفعال تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالقدر وهو طلب الجواب عن قول القائل اليس ممكنا في قدره الله ان يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا اي فتجتمع الاراده الكونيه والشرعية في حق العباد جميعا ثم اجاب عنه بقوله بلى هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم امه واحده أي جنساً واحدا في طاعتكم وإقبالكم وعبادتكم فقال تعالى ولو رَبُّكَ ربك مَنْ فِي من في الارض كله كلهم جميعا وغيرها من الايات الداله على الداله على قدرته سبحانه وتعالى على ذلك ثم قال ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته اي قسمته الى مؤمن وكافر وطائع وعاص وضال ومهتد هو موجب ربوبيه الله عز وجل وإلهيته فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاص فقول من قال لما كان من اسمائه الضابط النافع والمعطي والمانع إلى آخر ذلك فإن المعترض على مفعول الله عز وجل معترض على فعله سبحانه وتعالى فيكون معترضا على مخترى أسمائه وأثالي صفاته بل على إلهيته وربوبيته سبحانه وتعالى فالله عز وجل قادر على ذلك ولكن حكمته وكمال ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته اقترت أن يكون العباد على درجات مختلفة إيمانا وكفرا وطاعة وعصيانا ذقي الانباء إلى أن ما ذكره المصنف من الأسماء المتقابلة لم يثبت فيها شيء ولم يثبت من الأسماء المتقابلة إلا القابض والباسط في حديث إن الله هو المسعر الرازق القابض الباسط فهذا الحديث صح عند أود وغيره في الأسماء المتقابلة وما عدا ذلك فروية أحاديثة ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاصل ما تقدم أن الاعتراض على المفعول اعتراض على الفعل فالاعتراض على وجداني عاصم ومطيع ومؤمن وكافر اعتراض على فعل الله سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله عليكم سؤال ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين جواب الإيمان بالقدر نظام التوحيد كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره نظام الشرع ولا ينتظم امر الدين واستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له افلا نتكن على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن نفى القدره زاعما ما نفى منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بافعاله خالقا لها فأثبت مع الله تعالى خالقا بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها زاعما ان الله كلف عبادة, عباده ما لا يطاق كتكليف الاعمى بنقط المصحف فقد نسب الله فقد, فقد نسب الله تعالى الى الظلم وكان إمامه في ذلك ابني سلعه الله تعالى ان يقول قال فما قال فبما اويتني الى قردا لهم صراطك المستقيم واما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر بنقدر بنقدر خيره وشره وان الله خالق ذلك كله وينقادون للشرع امره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا وان الهدايه والاضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو اعلم بمواضع فضله وعدله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة وأن أحسن, الله. أحسن الله وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر وإنما يعزون أنفسهم بنقدر عند المصاع وإنما يعز وإنما يع يعزونه وأن الثواب والعقاب مترتب, مترتب على الشرع وفعل وترك على القدر كيف تجري العقاب؟ أحد عنده النسخة القديمة؟ سند؟ أي؟ وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع؟ هكذا لا على القدر نعم. هذا المسخيش اللي عندكم لماذا لا مصطوفة بس ما تنزل الطبع القديم احرصوا على الطبعه هذه صورتها من يجدونها هي أفضل من هذه نعم الله وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فإذا وفقوا للحسنه عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولم يقولوا كما قال الفاجر انما اوتيته على علم عندي واذا اقترفوا سيئات قالوا كما قال الأبوال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم رب بما اغويتني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 خاتب المصنف رحمه الله تعالى مطالب الإيمان بالقدر في السؤال عن منزلته وكان المناسب في ترتيب العلم أن يقدم السؤال عن مرتبة الإيمان بالقدر في أول مطالبه لتتشوف النفوس إليه وتتطلع إلى مآخره في العلم والدين فسأل عن منزلة الإيمان بالقدر من الدين ثم أجاب عن ذلك بقوله الإيمان بالقدر نظام التوحيد وهذه الجملة قطعه من أثر أوي عن عباس رضي الله عنهما ولا يصح ومعناها الإيمان بالقدر أصل يستقر به التوحيد فلا يستقر به التوحيد ولا يثبت إلا إذا ضم العبد إلى توحيد ربه إيمانه بقدره ثم قال وكما ان الايمان بالاسباب التي توصل الى خير وتهيج عن شر هي نظام الشرع ولا ينتظم امر الدين ويستقيم الا لمن امن بالقدر وامتثل الشرع فان العبد مامور بامتثال الشرع فعلا وتركا ومامور بالايمان بالقدر حلوه ومره خيره وشرره وانه قل له من الله سبحانه وتعالى ومن جميل كلام إبراهيم الحربي الحافظ قوله من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه فلا يستقيم أمر الإنسان في دينه ودنياه إلا بالقدر إيمانا به ثم أشار إلى مرتبته فقال كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له فهل نعتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل لما ميسر لما خلق له ثم بين حال طائفتين متقابلتين ممن يغلقون في منزلة القدر فالطائفه الاولى من نفى القدر زاعما منافاته للشريعه وهؤلاء معطلون لله عز وجل عن علمه وقدرته وجائلون العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها فاثبت مع الله عز وجل خالقا اخر والطائفه الاخرى من في القدر تحتج به على الشرع نابيه عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله سبحانه وتعالى الجاعلين العبد مجبورا اجبارا لاختيار له في فعله مكلفا بما لا يطيقه وليس في وسعه وهؤلاء قد نسبوا الله سبحانه وتعالى الى الظلم فهم طائفتان, فهم طائفتان متقابلتان وكلا المقالتين الرديتين من المقالات التي انتحلتها بعض الطوائف المنتسبه الى فرق اهل القبله ثم ذكر رحمه الله تعالى حال المؤمنين في الإيمان بالقدر فقال وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك كله وينقادون للشرع أمله ونهيه ويحكمونه في انفسهم سرا وجهرا وأن الهدايه والاضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم بمواقع فضله وعدله وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة أي التي تدمغ وتقضي على كل مخالف وان الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر فالعبد انما يثاب ويعاقب باعتبار خطاب الشرع امتثالا وتركا وليس بالنظر الى ما به القدر ثم بين انهم يعزون انفسهم بالقدر عند المصائب فاذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لاهله وينسبون الحسنه لله عز وجل ولا ينسبونها لانفسهم كما قال الله عز وجل عنهم الحمد لله الذي هدانا لهذا اذا اتمم الايه وقال عن مقابلهم انما اوتيته على علم عندي واذا اقترفوا سيئه اي اصابوا خطيئه قالوا كما قال الابوان ادم وحواء ربنا ظلمنا انفسنا الايه ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم ربي ربي بما اغويتني وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا بإخضانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى تمام الآية والحاصل أن المؤمنين بالله عز وجل يؤمنون بالقدر كله خيره وشره ويجعلون القدر حجة على المصائب وليس حجة على المعايب وهذه المسألة؟ مما قلط فيها من مسائل القدر فان من الخلق من يجعل القدر حجه على خطيئته والذي دل عليه نظام الادله من القران والسنه ان القدر يحتج به على المصائب دون المعايب فما كان من مصيبه تلم بالعبد احتج, بها احتج فيها بالقدر وأما ما كان من معيبه يقترفها فانه لا يجوز له ان يحتج بالقدر. ففاعل المعصية لا يقول إن هذه المعصية قد ترىها الله سبحانه وتعالى عليه ويجعل قدر حجة له فإنه مخطئ ضال بذلك لأن الله عز وجل جعل له فيارا ومشيئة وهو الذي اختار المعصية بنفسه وأما عند وقوع المصيبة فإن الإنسان يحتج بالقدر وأن المصيبة جرت في قدر الله سبحانه وتعالى فيرضى بها ويسلم وإلى هنا تم الركن السادس من أركان الإيمان ويستقبل المصنف رحمه الله تعالى بقية الكلام على الإيمان ثم يطلعه بالإحسان ثم يطلب موردا آخر من موارد مسائل الاعتقاد نستكملها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل